لا تبلون في أموالكم وأفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركون أذن كثيرة وإن تصبغ وتتقف إنما ذلك من عزم الأمور.